بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر يا أيها المدثر قم فأذف قم فأذف وربك فكذب وربك فكذب وسيابك فقهر وسيابك فقهر ووجز بهز ووجز بهز ولا تمن تستتث ولا تمن تستتث ولوبك فصبر ولوبك فذلك يومئذ يوم إذن يوم عظيم، فذلك يوم إذن يوم عظيم. على الكافرين غير يسير، على الكافرين غير يسير. رني ومن خلقت وحيدا ومن خلقت وجعلت له مَا لَمْ يَمْنُودَ وَجَعَلْنَا لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ ثم يجمع أن أزيد ثم يجمع أن أزيد كلا كلا إنه كان لآياتنا عميده إنه كان صعودا أودا إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نور ثم قتل كيف قدر ثم ثم نور، ثم عبث وبرز، ثم عبث وبرز، ثم أذبر وستكبر، ثم أذبر وستكبر. فقال إن هذا إلا سحور يُكثر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن أغا إلا قول البشر إن أغا إلا قول البشر دع اسم لي زفر وما أدراك ما سقط وما أدراك ما سقط لا تبقي ولا تبقى لا تغطي ولا تدفن لواحة للبشر لواحة للبشر عليها الساعة عشر عليها الساعة وما جعلنا أصحابنا إلا ملائكة وما جعل وَمَا جَعَلنا عِدَّتَهُم إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْطِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَا الذين لهو الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يكتب الذين اوتوا كِتَابَ والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا قد يقول كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلاه. وَمَا نَعْلَمُ سُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ, والليل إذ أدبر والصبح إذا أصب، والصبح إذا أصب، إنها لإحدى القبر، إنها لإحدى القبر، نذير للبشر، نذير للبشر، لمن شاء من. قم ان يتقدم او يتأخر من شانكم ان قم ان يتقدم او يتأخر كل نفس بما كسبت رهينه كل نفس بما كسبت رهينه الا في جنة يتساءلون، في جنات يتساءلون عن المجرمين، عن المجرمين ما سلكتم في سق، ما سلكتم في سق قالوا لم نك من المضلّل. كَمِنَ الْمُصَلِّي وَلَمْ نَكُنْ طَعِمُ الْمِسْكِين وَلَمْ نَكُنْ قَعِمَ الْمَسْكِين وَكُنَّا نَقُومُ مَعَ الْقَاضِي وكنا, وكنا, وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدين دين ربنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين حتى اتانا اليقين كما تنفعهم شفاعه الشافعين كما تنفعهم شفاعه الشافعين فمالهم عن التزكاة معرضين. فمالهم عن التزكاة معرضين. كأنهم عمر مستفرا. كأنهم عمر مستفرا. فرت من قصوره. فرت بل يريد كل من منهم أن يتأخروا من الشهرة. بل يريد كل من منهم أن يتأخروا من الشهرة. كلا, كلا. بل لا يخافون الآخرة. بل لا يخافون الآخرة. كلا إنّه تذكرة. كلا إنّه تذكرة. فمن شاء ذكره. فمن شاء. وما يذكرون إلا أن يشاء الله. وما يفقون يشاء الله. هو أهل التقوى وأهل الموفر.